الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورات السلام على أشخاص الأنبياء والمرسلين وبعد وبسندف المتصل إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثباث صفات الغرب عز وجل قال باب ذكر إثباث أخبار أخبار رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتحرى العلم على غير تأويلها ففتن, ففتن عالم من اهل الجهل والغباوه فحملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن ان يكون وجه خلق من الجهل م. م. ففتن عالما من اهل الجهل والغباوه حملهم الجهل بمعنى الخرف على القول بالتشبيه جل وعلا عن ان يكون وجه خلق خلق من خلقه مثل وجه الذي وصفه الله جل بالجلال والاكرام ونسى الهلاك عنه وبين قال حدثنا الربيع بن سليمان المرابي قال حدثنا تعيب يعني ابن الليكي قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحد لا أحدكم لأحد صبح الله وجهك ووجها ووجه أشبه وجهك فإن الله خلق ادم على صورته قال حدثنا ضبع بهذا الثناء سواء قال إذا ضرب أحدكم فالفال يجسني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته وبيقال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عب بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فالفال يجسني بالوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ابن عجلان قال حدثني سعيد النبي سعيد, سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجيتني بالوجه ولا يقول أن قبح الله وجهك بمثل حديث أبي موسى وفيه قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ضرب أحدكم فليجتني فليجتني بالوجه. بالوجه. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه قال ابو بكر ليس في خبر ابن عجلان اكثر من هذا وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني قال اخبرني ابي قال حدثنا المثنى المثنى بن سعيد عن قتاده عن ابي ايوب وهو الالبي عن نعم وهو عبد الملك بن عبد الملك بن مالك المراغي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فال قاتل احدكم فيجتنب الوجه قال فيجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته قال أبو بكر توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجله عن أن يكون هذا المعنى هذا معنى, معنى الخبر عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله خلق آدم على صورته الها في هذا الموضوع كنايه عن اسم المضرب. والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه, وجهه, وجهه بالضرب والذي قبح والذي وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجه من أشبه وجهك لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيه شبيهة بوجه أبيهم فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا, وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال وقد, روي وقد رويت في نحو هذا لفظه أغمض يعني من اللفظه التي ذكرناها في خبر أبي هريرة وهو ما حدثنا به يوسف موسى قال حدثنا جرير عن الأعمشي عن حبيب بن ابي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال قال رسول الله <تصفيق> عن, ابن <عمر تصفيق> عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق, خلق على صورة الرحمن وروى ورو ورو ورو ورو التوري هذا الخبر مرسلا غير مثند قال حدثنا ابو موسى قال قال محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيبنا بن عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فان ابن ادم قلق على صوره الرحمن قال ابو بكر وقال ساس وقال سوتين بهذه الالفاظ التي في خبر عطاء وقد استن بهذه اللحظة التي في خبر عطاء عالم من لم يتبحر من عالم من علم جماعة من؟, عالم من من عندنا من من علم من لم يتحقر الحلم وتواهم أن إضافة الصور عالم خالد عالم من من لم يتحر العلم ويتوهم وتوهم أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة, من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بينا وقالوا مقاله شنيعة مضاهيه لقول المشبهه أعادنا الله وكل المسلمين من قولهم والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا فإن الخبر ثلاثه في ثلاثة نعم فان في الخبر عللا ثلاثا احدهن احداهن نعم احداهن ان الثوري قد خالف الاعمش في اسم في اسناده فارسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر والثانية ان الاعمش مدلس لم يذكر انه سمع من حبيب بن ابي ثابت انه, أنه سمعه حبيب ثابت لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن ابي ثالث والثالث أن حبيب بن ابي ثالث ايضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء لم يعلم أنه لم يعلم أنه سمعه من عطاء قال, قال سمعت إسحاق بن ابراهيم ابن حبيب ابن الشهيدي يقول قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمشي قال, قال حبيب بن ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك يريد لم أبالي أن أدلثه قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر لا فيما في إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت لا فيما يوجب العمل بما قد يتدل بما قد يتدلس على, يتدلس على صحته وثبوته وما قد يستدل على صحته بما قد بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل, بدلائل من, من, من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الاحكام والفقه فإن صح هذا الخبر متندا بان يكون الاعمش قد سمعه من حبيب نبي ثابت وحبيب قد سمعه عن عطاء النبي رباح وفحه قد سمعه من عطاء ابن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر قال ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة السورة إلى الرحمن, إضافة السورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها ألم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية فأضاف الله ناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها قال إن الأرض لله يورثها من, يورثها من يشاء من عباده فاضاف الله الارض الى نفسه اذ الله تولى خلقها فبسطها وقال فطرت الله التي فطر الناس عليها فاضاف الله الفطره الى نفسه اذ الله فطر الناس عليها فما اضاف الله الى نفسه على معنيين احدهما اضافه اضافه, إضافة احده احدهما الذاتي والا اضافه الذاتي, إضافة الذاتي في إحداهما أحدهما عندنا وإحداهما ما شاء الله والآخر إضافة الخلق فتفهم هذين المعنيين لا تغالطوا فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا فإن ابن آدم خلق على صور على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفق فيه الروح قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم والدليل على صحة هذا التأويل قال أنبأنا أبو موسى قال محمد بن المثنة قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا المغير وهو ابن عبد الرحمن عن أبي الزنادي عن موت ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله وآدم على صورته وطوله ستون ذراعا وليه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هماج منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفوا من الملائكه جلوس فاسمع ما يجيبونك وانها تحيتك وتحيه ذريتك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 فصورة آدم تكتون ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق, خلق, خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتحرى العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة, صفة من صفات ذاته جل وعلا ونعم عن نعم صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوسف بالموتان والأبشار قد نزها قد نزه الله نفسه وقدس وقدس وقدس عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان كما شبه الجاهنيه معبودهم الجاهن كان شبه الجاهنيه كما شبه الجهنية معبودهم بالموت ولا كما شبه الغالية هم المشبهون؟ نعم نعم ولا كما شبه الغالية نعم. ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم قبح الله هذين القولين وطائرهما قال حدثنا أحمد المنيع ومحمود ومحمود بن خياش قال حدثنا أبو سعد ابو سعد الصاغاني قال حدثنا أبو جعفر الغازي عن أبي الربيع بن عن ابي الربيع بن عن أبي العالية نعم الربيع بن انس هذا او نتو غلط الربيع بن انس عن أبي العالية عن أبي, بن كعب عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء وقال محمود بن خداش في حديثه الصمد لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا, إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث والباقي مثل لفظ أحمد المنيع سواء قل ولا إذلة يعني لفظ إذلة من العدل والذين كفروا ربهم يعزلون هذه المشاكل التي يعني أثارها الشيخ إمام الحزيمة رحمه الله تعالى بينه وبين بينهما بينهما السبب وخاصة الحناظلة لأن الحناظلة عندهم حادوا عن فان صوره من صوره الله سبحانه و تعالى أو من صوره الله هكذا يعتقدون و ينكرون من لا يصف ادم بصفه الله او بصفة الله. بأنه فيه من صوره الرحمن ينكرونه فيه نوع من انواع التعصيب لكن علينا لاننا نبيه الله سبحانه وتعالى عن طريق السنه الصحيحه السليمه والبعيده عن المساحه كما بين الناس ولسنا يعرفه مالا او جاها او سلطانا سواء كان مستغديا الذي يعني من الله خيرا قصد العلماء الذين يتولون هذا الامر يعني امر عظيم وامر الترفيه ولهم ان هذا السبح المحلى في اظهار هذا الدين العقيده الصحيحه والسليمه هذا لا ينكره الا انسان جاحد منكر منذ ان قام الشيخ بن عبد الوهاب عليه رسول الله وغفر له واسال الله ان يرفع من درجاته وان يلزمه خير ما يجاز به الى اختيار الصالحين الفضل في وعي اهل الاسلام العقيده الصحيحه والعمل الصحيح والدعوه الى الله سبحانه وتعالى عن بصيره هذا لا ينفع بعد ذلك يبقى الخلاف لأنهم تعلقوا وأحاديث واحاديث يقال بانها صحيحه لكن غاب عليهم فهم المعنى كما يقول الشيخ رحمه الله ثم يعني لا يجدون حتى لو كان يعني اسحاق واحمد يعني واحمد يعني كبار الائمه والهدى لكن ليس معنى ذلك ان الإنسان يعني يسلم لهم القياس في كل شيء نحن الان يعني في مسائل الاحكام ومسائل التشريع مع أننا نقول عليهم تعليلاً كثيراً، لكن إذا ثبت الجد لا نرى يعني حرجاً في مخالفه أحماد والحق والحق والساق والمقال وسائر الايمان. لماذا؟ لأنك أنت وهم جعلتم عن شخص واحد هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. النبي الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى فذلك هذه من المشكلات والمغلات التي وقعت في متاهات النقاش والعجيب يعني كنت اظن يعني كثيرا يعني الذهبي يعني يوصف في هذه المثل لكنه سبحان الله ذهب مع جماعة التاهله في هذه المثل واعتذر لغزيمه وقال ليس كل من يعني خالفا بمساله من المسائل ما دام انه من جمله يوافق مسائل الاعتذار منه مقبول لان الرجل هو يعني من للال والصفات لكنه يعني لو انه نظر نظر يعني, يعني الانحال لعلم ان هذه الصفه ليست من صفات الله سبحانه لا يمكن ان يكون آدم مخلوق على سنه الرحمه قط هذه نوع من ألواع الاستحالة وينكر الفضل لأهدهم قال الأرباني لو قلنا أن آدم مخلوق على طول الرحمن لكان طول الرحمن سنتون براعاً وهذا لا يقوله مسلم قبل ولا حتى المسلمين لهذه الصفه لا يقولون هذا لكن لازم, ال... لازم الكلام يدل على ان من ازبد الصفه لابد ان يفس ما في هذا النص ما في هذا النص فلذلك وحتى الروايات حتى ولو كانت صحيحه ما تخلو من خلل لا سيما وانكم تروون من اجال المحلل وابن الروايات حتى ولو كانت مسلم حتى ولو كانت مسلم ولل لله لل لل لل لل لل لل لل للسالح كما يقول الناس يعني لا سمع للسالح. لله. حتى المشكلات الموجودة بالبخاري والمسلم كما يقولون توقف عندها الناس. مع صحتها حدها. حتى لا يتكلم مبطل في السنة. توقفوا لاحتمال. احتمال القلق. ألسنا نغلط ونحن لسنا في اقامه أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ألسنا نقلق أكابر الصحابة في بعض الروايات ألسنا من الذي علمنا هذا هذا الدين يعني هذا الدين هو الذي علم أتباعه لأنهم لا يجعلون ولا يسلمون قيادهم لأحد مهما كان كبيرا مهما كان كبيرا ولو قال سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وليس هناك قام اكبر من قامه الصديق رضي الله تعالى عنه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسافه ما في اي مسافه لانه هذا نبي ورسول وهذا رجل مؤمن صديق رضي الله تعالى عنه فلذلك جل الله الشيخ لم يتحرر العلم هذه تقال كما يقولها كثيرا لأكبر للكب... العلماء فهؤلاء لم يتحرروا العلم بهذه هذه المتائج وكما ذكرت ابن عجلان يعني رواياته على مريرة فيها كثير من الاختلاط كما يقول العلماء آهل الحديث أما قوله فإن الله خلق آدم على صورته هذا محل تأويل. ومحل اختلاف. وليس يعني بالحجة القافعة. او كما يقول علماء محل تنازع. محل التنازع لا يكون حجه لأي واحد من المتخاصمين. هذا شيء معلوم. هذا شيء معلوم. فلذلك نحن لا نجي صورة الرحمن. صورة تريق بجلاله المنكر هنا أن يكون آدم عليه السلام المخلوق من التراب الذي نفق فيه الله سبحانه وتعالى من روحه أن يكون بينه وبين الله سبح أبدا والله الذي لا إله غيره هذا هو ديننا الذي نعتقده مع إعتقادنا بالإثبات كل الأسماء والصفات على ظاهرها كما جاءت من غير تأويل، من غير تأويل ومن غير تكليف. فلذلك هي المسألة تحتاج إلى بحث كبير جدا، بحث كبير جدا، والقول فيه نوع من أنواع الجرأة يعني ما يكون فيه نوع من أنواع القوة. وحتى يقال يعني لو أن أحمد سلم السند والرواة إلى أحمد أنه قال هذا وخطأ يقال أن أحمد أخطأ كما أخطأ في القول باللفظية كل الناس قاله هو عليه ذلك الآن هذا كل الناس قاله هو فما الحاج لو أننا قلمنا الإمام أحمد رحمه الله في مساله المسائل أنا أظن وأعتقد بأنه لو التقينا مع أحمد رحمه الله رضي الله عنه وقلنا له إننا قال ابناء بذلك ويعلم بأن الناس عندهم عقل وعندهم فهم وعندهم ادراك وأحمد رحمه الله ما كان من المتعصمين لرأيهم لم يكن من المتعصمين قط في يوم من الأيام وما بلغ درجة الورع ودرجه العلم والفهم والعقل والادراك ان في هذا الدين الا بهذا الدين وبهذا الانفاق وما نبلى الا بهذا الدين النب والصلاح التام الذي يكاد يثمر فيه الانسان بان احمد رحمه الله من خيار الصالحين بل من اخير من كان في زمانه وهذا كانه من الأمور القطعيه عندنا لأن النقل الذين ينقلون لنا الأخبار عندنا أهل ذقة ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة شهداء فإذا جائزت الأمة على أحمد في هذه المثابه فهو من الاخيار والصالحين والأفاضل بل هو من المقدمين في هذه الخيرية في زمانه فلا يرضى أحمد أن يقلد. أو أن يتابع رضي الله تعالى عنه وارضاه فلذلك هذه من الحقائق الموجودة عندنا يعني في مسائل الإعتقاد كثيرا يعني اقوالنا الذين كذبوا في الإعتقاد يتبع بعضهم بعضا يعني يتبع بعضهم بعضا أنا ما رأيت يعني لله جل وعلا ولا عن التاريخ شيء ما رأيت يعني أحدا يعني فيه يعني من في الإنصاف من تشغل ألباني رحمه الله ولذلك خالف يعني من القيم وابن تيميه وحتى يقول من من تيميه حتى أنا أتبعه فلذلك يعني خالفه مسائل كثيرة جدا حتى بمتائل العطيق مسائل الأطيط يعط العرش بالرحمن جل وعلا من ثقله لا يمكن أن تزد طفة لله سبحانه وتعالى ما تبدأ في كتاب ولا كنع باحاديث سواء كانت ضعيفه أو منكرة أو مختلطة أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز قط فلذلك خالف في هذه بل وقد أبلحها وإن كان بعض الناس يرى الشيخ الأرباني أنه تسلط على بعض الكتب السلفيه او كتب الدين او كتب السنه فحذف كل ما فيه باطل مثل مختصر العلوم للامام الحفظ الذهبي او كتاب ال ولو كان بالاذكار كتاب الوابل الطيب او كتاب الكلمه الطيب لابن القيم ولتزينه رحمه الله جميعا هذا هو أراد, اراد يعني بهذه الصناعة اللا لا الناس، الناس بهذه المرويات. يقول والله قال عشق الإسلام ومثلينية. ولذلك يعني حتى سمعته يعني يقول يعني في أشياء ما كان الناس يحتاجون إليها. مثل الذي قاله الدارني في كتابه الق أو في كتابه الآخر أو هو نفسه هو الرد على بشر المريض. وبالتالي نقل عنه شخص الإسلام المسلمين رحمه الله وبالتالي نقل عنه أعداء السلة كالكوثري ويقول الكوثري عن هؤلاء لا يعرفون المستحيلات ويظنون أن المستحيل يتعلق بالله سبحانه وتعالى وقد طبق أنا لست عن مستبعاً لواحد لو لكنه في هذه المثلة هو صب لكنه هو من اغلب الكاذبين لذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابليس والشيطان لقد طركا وهو وهو كذب ما لا يمكن ان يقال لو شاء الرحمن لاستغرى على ظهر بعضه سبحان الله فكانهم لا يعرفون يعني التعلق التعلقات كانهم لا يعرفونها والانسان لا يجري يعني بالرد على اهل الباطل والاهواء بما يشاء في اثباته فلذلك هذا هو الطريق والدرب الصحيح يالله سبحانه وتعالى الا تتعلق بازيان الخلق ولو كانوا اعلم العلماء وافضل الصالح واقرب الخياره لكل انسان كبوه ولذلك يعني كثيرا يعني ما اقول لاخواننا ولا اقول طلابي يعني انا واحد منهم الا يتعلق احد منا بالاخر عليه بالدليل عليه بالنص عليه بالقران عليه بالسنه السنه الصحيحه الواضحه الظاهره البينه حتى لو خبر عليه المعنى خير, خير له ان يتعلق بها ولو لم يعلم يعني معناها خير لهم يعني يأخذ قول آخر ولو كان مالكا ولو كان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة ولذلك يعني ليس لنا كلام كثير على كلام الشيخ رحمه الله قد افاض قد افاض الشيخ رحمه الله ولذلك مما ذكره يعني الشيخ الأرباني في الضعيفة والموضوعة هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وكأنه أشار إلى عدم صحته أو كأنه لم يقف عليه نضع قلق آدم على فرد الرحمن الشيخ الأرباني يقول بمكر والحديث هو موضوع وتوسط الشيخ في الحكم فالإنسان لما يكون عنده جنء من الورع فيتوسط في الحكم لو قال منقراً أو قال ضعيفاً انتهى الأمر لا يحتاج الحديد خلق الله على صورته هذا؟ إن الله خلق ادم على صورته هذا منقر بل هو موضوع وهذا الذي يعني ذكره الشيخ سواء كان الغالي او الشيخ الإمام على صوره الرحمن هاي إن الله خلق آدم على سورة هذا بالصحيح لأن الضمير راجع على آدم أما إن الله خلق آدم على صوره الرحمن هذا هم الذي يعني عوّلوا عليه كثيرا هذا حديث منكر أو حبيث موضوع نعم ممكن يراجع كتاباً لسجنة حبيث الضعيفة والموضوع أن الشيخ العصردين الألباني فلذلك درجوا جميعا على هذه المثالة والكتاب المنسوب إلى الخلال هذا الذي يرويها عنه غلامه هذا القلام مجهول القلام مجهول حتى باعتراف جميع اخواننا السلفيين الذين رايتهم وتحدثت معهم بقدر الحاجة والممكن الكتاب قال يعني يتبقوا على أن القلام مجهول لكن قالوا الشهرة والظائل ما سمعنا بهذا يعني الشهرة يعني الشيء يعني يكون ضعيف ومجهول والسهر الكتاب بعد ذلك كيف يعني سهر كم الكل من المستهرة كبن الى حديث ضعيف والموضوع المستهرة وجود الاحاديث الضعيفه والموضوعه عندنا بالمذهب المالك وعندكم في المذهب الحنبلي والحنفي والشافعي وتاير الكتب وحتى من من يترى الصف والروايه الصحيحه عندهم حديث ضعيف وموضوعه هل وجود هذه الاحاديث الضعيفه والموضوعه في هذه الكتب المشهوره حتى صارت كالمتواتره تدل على الصحه قالوا لا فلذلك يعني الغلام مجهول. مجهول ولذلك هذه الصفة ليست يعني من صفات الله سبحانه وتعالى أن يشبه آدم الرحمن مولانا سبحانه وتعالى وكما قال الشيخ هذا يكون من باب الإضافات ما دام بسبب الباب شيء يعتمد عليه يضاف آدم إلى هؤلاء فآدم أو البيت أو الناقة إذا يعني صحة يعني مثل يعني صورة الرحمن إذا قولنا يعني صح كما هم يصحعونه يكون هذا من باب الاضافه ليس من باب الحقيقة كما أنه معروف يعني في أشياء من أبواب الإضافة أو أبواب المجال أو ما شبه ذلك فذلك هذا والله سبحانه وتعالى أعلم امينا يابو والرجل هذا يرد على ابن لكن لا ولكن علينا يعني هذا منهجه رحمه الله رحمه الواسعه نعم المعلقه اي نعم المعلق هو يعني ذلبي قح هو هو فدي لا المعلق هذا انجاله اسمه الدكتور عبد العزيز ابراهيم الشهوان من اهل لي رحمه الله حيا كان او مريته نعم وقال ان سمى رحمه الله تعالى باب ذكر اثبات العين لله عز وجل على ما ثبته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنليه نوح وات الله عليه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وقال جل وعلا تجري باعيننا وقال عز وجل في ذكر موسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقال واصدر لحكم ربك فإنك بأعيننا فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وباريه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه ما ثبت الخالق البارغ لنفسه من العين وغير المؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في حكم في محكم تنزيله ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وغير مؤمن نعم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 فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذي هو مكتور بين بين الدفتين أو الدفتين مقرور في المحاريب والكساتين وقال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حر مالة بن عمران التميمي عن أبي يونس سليم جبير مولى ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهاما على اذنه وأصبعه الذي تليها على عينه قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملا عن عمران قال حدثني أبو ين. قال سمعت أبو هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قرأ الى قوله سميعا بطيئرا فيضع ابهامه على اذنه والذي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع اصبعيه قال ابو بكر املاه اسحاق بن موسى ابن عبد الله بن يزيد بن يحيى ابن بن القطني الأنصارية على جماعة من أصحابنا وأنا حاضر للمجلسة فكتبته بخطي إلا أني خائف أن أكون أخذت, أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي وبيخ... أخذ على المستملي ما هو جائز يعني لكن هذا نوع من أنواع السحاب والطبط يعني فالإنسان يقول يعني كما مر علينا كثيرا يعني أفهمني فلان أفهمني أحمد بن يونس أفهمني يعني ابن بشار أفهمني كذا يعني الضبط يعني والتحرك هذا جميل وجليل يعني لكن ما دام المستملك افهمك هذا ما فيه شيء من الانقطاع ولا فيه شيء من الخوف اليس كذلك هذا الذي استقر عليه الامر لكن يدل على وراء يعني الامام ابن خزيمة رحمه الله رحمه واسعه وتحريه الواسع ولذلك ان تحدث رحمه الله في هذا الباب عن إثبات العين لله سبحانه وتعالى وما يزال يعني يتحدث عن إثبات العين أو العينان لمولانا سبحانه وتعالى ولا حديثها جدا, جدا جدا يعني لعل قائد يعني أن يقول أكثر من متواثرة لأن القرآن والسنة وأقوال اهل العلم والسلف في ذلك و حتى الفطرة صحيحة والسليمة تلفد العينان لمولانا سبحانه وتعالى بلا قيم قال إن لا أن علينا عن أن أنت بن عياض قال حدثني عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور أعور أعور عينه اليمنى أين اليمنى عينه اليمنى عين اليمنى كانها عنبه طافية أعور أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية وبيا قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد النثاقي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهران الناس فقال يا ايها الناس ان ربكم ليس باعور ولكن المسيح الدجال اعور عين من يمناه كانها عنبه طافيه وبيا قال حدثنا الحسن بن قزعة ابن عبيد بن قال حدثنا عاصم قال حدثنا بن هلال، هلال يعني البالغ، كاتم هلاك، هلاك، هلاك، نقول هلاك، ولا هلال، أيوه هلال، كاتم هلاك هلاك هلاك نقول هلاك هلال هلال هلاك هلاك هلاك. قال حدثنا عاصم هلالي عن يعنى البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن, ألا إن الله ليس باعور ألا وإن المسيح الدجال اعور عينه اليمنى فانها عنبه طافية وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعفر قال حدثنا شعبة عن ثمات عن نعيمه عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدجال هو اعور هجان اشبه, أشبه النافي بعبد بعبد العزه ابن قطن فانا هل هلك الهلك نعم فانا هلك الكوكب فان ربكم ليس باعور قال محمد بن جعفر قال حدثنا تعبه فحدثت به قتاده فحدث نحوا من هذا الهجان يعني ظاهره ال... ال... ال... ال... ال... ال... يعني اينها الواضحه أو بعث الواضحة لأن عينه بق واضحة، يعني هذا يعني الذي جعل يعني, يعني يقوم بهذه الصورة الواضحة حتى ما يقع الناس في الشك، ما يقع الناس في الشك، ما هو وجه الشبه يعني بين هذا هذا و بين الدجال في هذه الصورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول حتى من الحاج يغاب بعض المرات يعني ان الله سبحانه هذا له عينان حتى لا يشتبه عليك يعني بهذه الخوارق والخوارق التي يعملها هي ليست يعني كرامات ولا منجزات يعني يقول السماء امطري للارض اخرجي للطرق لقذا للأموال يذهب حيث يعني شاء هكذا يعني وصفه للسلام بصفات خوارق خوارق فكأنه يعني يقول حتى لا يشتبه عليكم وهذا من أوضح الدلائل على إثبات الصفات عموما وصفة العين صفة العين لمولانا هذا من أوضح الواضحات. الناس يعني مرنا يعني ليس مرنا الكرام مرنا الله كرام على النصوص فلذلك يعني هذا هو الدليل الذي جعل الإمام هذا يبني حول هذه الاحاديث والروايات وسبقه العلماء سبقه البخاري ومسلم لأن هذه الحديث كلها موجودة في كتب الستة وأحمد وما يخلو منها كتاب ما يقل منها كتاب حديث رواه الجماعه كما يقول لا من حجر يقال أن يكون له حكم المتواجد حتى كما قلت نظر نظر أو في كتابه هذا اسمه مش نظر نظر النخبة وجود الحديث يعني بالعافاء من غير تواجد يدل على التواجد ما يمكن يتبق واحد في العراق واحد في مصر واحد في الشام واحد في مكة، واحد في المدينه واحد في وافط واحد في كذا ممكن يعني يتبقوا جميعا في عالم واحد ويروا روايه واحده كل واحد يجيب قال هذا هذه هذه الروايه وهذا الاتفاق غير المسبق يدل على تواتر هذا الحديث وهذا من فهم الامام ابن حجر رحمه الله ربنا صورة. ربنا سبحانه وتعالى. له صوره نعم نحن نتكلم ما نتكلم عن صوره ربنا يا شيخنا نتكلم عن صوره ادم تشبه صوره ربنا هذه والله لا نعتقدها أبداً. ابدا ولا سن ولا مالكيه ولا شافعيه ولا اي حاجه في الدنيا هذه الصورة الرحمن عنده صوره ربنا هاي ها جدا هذا ومثلان ثلاثة. لكن صورة عين الدجاج. من عين الله? لا. طيب خلال صورة هذا ما ليس من صورة الله. مش واحد? نعم. اه? ليش. طيب. الصفات الموجودة عند ربنا لا. بأجمعها. موجودة عند بني آدم وعند المخلوقات بأجمعها. بيش. نعم. يعني احنا كنا التمثيل ولا حاجه كل واحد بما شاكله يعني كل واحد بما شاكله لازم ما ابو يعني يختبس من صورة الرحمن ولا من صورة الرحمن شيء احنا كنا عن تمثيل ولا حاجة ولا انت غيرت التمثيل الآن آدم عنده رجلين صح صح منهم وانا علم من ذلك وعلم اكثر من ذلك عندهم ما وما ما احب ان اتكلم اكثر من اللا الحاجه لو اردت ان اتكلم اكثر من ذلك ممكن يقولوا والله انت عايز ولا والله انت جاهني ولا انت كذا ولو اراد واحد يعني من اهل الاهواء ممكن يرد عليهم رد يعني مش يعني مخزح ممكن يملهم بالتراب لكن هذه الاخطاء وقعت يعني موجوده في التاريخ هم ما عنها في كثير من الاحيان لكن لست أنا مسؤولاً يعني أن أكون وراء هؤلاء. هل كذلك؟ هذا أنا لست مسؤولاً. يعني أنت هو مطالب تاخذ بكل ما يوجد في التاريخ. عندهم مين؟ صحة. ما لذلك يعني قلنا غفر الله لهم. لو ما صح عندهم ما قلنا يعني نطرحهم عليه. لأنه يكون عقده باسة. وعندهم سلف إذا صح هذا السلف أحمد وإسحاق أما أنا بنفسي فلا فلا أصحح أن أحمد وإسحاق قد قالا ذلك أنا لا أصحح ذلك لكنهم عندهم يعني حسب الروايات الموجودة عندهم أحمد وإسحاق قالا ذلك لأن ابن ديمي رحمه الله هو رجل من المنصفين جدا هذه الروايات تاتح عن طريق حرب الكرماني الحرب الكرماني هذا الناس يعني يتوجثون حتى الحنابلة في كثير من مرورياتي مع أنه رأي الثقاء فاطل وخير وصالح فلا يجب أن أتكلم يعني في أعراض الناس لكنهم يتوجثون منه وحتى رواية الأسرر كما يقول الإمام الشيخ الإسلام زينيا في مجموعة الفتاوى عنده يعني بعض الأسياء التي خالف فيها وحتى عبد الله عنده أشياء خالفية الناس قد يختفل لعبد الله ما لا يختفل لغيره لأنه صاحب أحمد لاء مال قد يكون عنده من الأشياء ما لا توجد عند الآخرين قد يتوجد منها الناس مخالفة للنصوص ليس أنها ليست صحيحة يعني في كتاب السنه صنع هذا المجلدين. فيه طوام. انا ما قلت اتكلم بهذا. في طوام. فيه طوام. كبيرة جدا جدا ما يقولها لهذا الانسان. ذو عقل. لكن اذا رؤيت في المرغيات. حتى انا بيليك. مجميل سعني اصلا في هذه المسألة. فريدارك فيها طوام. الطوام انها باساندها انا استغفر الله من انا الشيخ الالباني يقول فيها كثير يعني ما هو فيه مجازفه هذه مجازفات هذه مجازفات يعني بها وبعض من لم يتحرر العلم كما يقول ابن خزيمه يعني شيخ بسيوني في مصر حتى ارسم الأسماء صار هذا الكتاب ولم يضعب شيء كأن الكتاب أصحى من البخاري ومسلم وارضايا ما في واحد يقول بذلك هذا الكلام في مرسل أحمد ولا في أي كتاب آخر خلاف البخاري ولا بالبخاري ذاته ناكبه ما ناكبه ناكبه أبو حاتم وغلطه أبو حاتم ما في إنسان ما يقلط أصلا في الدنيا مع أن البخاري أعلم وأجل وحتى المقالصات التي غلطه فيها أبو حاتم كما قال ابو زرع والناس ينصف بعضهم بعضا انصف البخاري من ابن خالته ابو حاتم ابن خالد ابو زرع وصاحبه وصديقه ورفيقه وصاحب رحله معه وحياتهم واحدة واتجاههم واحد ودينهم واحد ومذابهم واحد ولا يكادون يختلفون قط لكنه خالفه للحق انصف البخاري من ابي حاتم رحمه الله والله أعلم والله نحن نجيل يعني كل علماء السعودية أنا أجيل لكل علماء السعوديه حتى لو اختلفت معهم وحتى لما جلست معهم في الكويت ما أريد يعني حتى لا يقال هذا يعني من باب الهوى جلست معهم وناقشون في هذه المسألة تفرقوا وقالوا والله يا أخي أنت رجل موصف قلت لهم يعني الفضل إليكم يرجع يعني البضاعه ردت إليكم كما في التنزيل وهذه بضاعتنا ردت الينا هذه بضاعتكم ردت إليكم هذه هي بضاعتكم ما علمنا ولا فقهنا ولا ادركنا إلا من مدرسة السلف الصالح وعلى راسها الشيخ محمد الوهاب وبقية الجماعة والرعيم هذا حق يعني لا أن يقال يعني لابد أن يقال نعم وبه قال حدثنا محمد والشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو من طهمانة قال عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في خفة من الزمان فذكر الحديث خفة يخرج الدجال في خفة من الزمان فذكر الحديث بطوله وقال يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعورة <تصفيق> ما هي الخفة يعني والناس يعني كأنهم لا يعرفون الدين ولما يقول أنا ربكم ويأتي معاه جماعة من اليهود كما في صحيح مسلم يلبسون يعني الطياني على غوسي علماء أحباء يقولون هذا ربكم وروايات في صحيح مسلم يعني كأنهم يبشرون بالدجاج الدجال وكل الناس يعلمون ان اليهود الى يومنا هذا ينتظرون مجيء المخلص ك ك ك ك يعني ينتظرون عيسى عيسى صحيح عيسى صحيح لانه يقتل هذا مخلص اليهود الدجال فلذلك الناس في خوفه اشبه بزماننا هذا الناس الآن يعني من الدجاج إلى يعني الموجودين في حياة الناس أمريكا هذه ومساء حقوق الانسان والهيئات الإقاسية سواء كانت يونسيف ولا لسكو المرأة ولا الطفل ولا أي حاجة هذه الآن تسمى مؤسسات كل إنسان إذا شعر بضر ولا بضرر يلجأ إليها أليس هذا الدجاج ليس الدجال الأكبر هذا الذي جعل محمد عبد المصري يقول دجال امريكا او دجال اوروبا او القتل لما راى يعني الحمايه الحماية عند الاوروبيين يعني جماعات الاسلاميين خرجوا من بلادهم وهم مطلو مطلو مطلوبين لماذا للقتل حمدهم امريكا او بريطانيا انا كذلك وهي اشد عداوه لهؤلاء فكأنها تقول للمسلمين نحن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يدعون الإسلام كأنه وهذا هو الدجال هذا نوع من ألواع الدجل والخرف والشعر والزقر. فلذلك يعني الآن الآن كم من المسلمين الموجودين في أمريكا أو في ميرطانيا ويحملون الجوازات حتى الإسلاميين ممكن إسلامي يعتذر له مغلوب في بلده لا مسلمين بغاية الأمان وما عندهم مشاكل حتى مع الحكام ما الذي جعلك تأخذ يعني هذه الجنسية الأمريكية ولا البريطانية ما الذي جعلك ألزل أولاك الدجاجلة هم من أكابر الدجاجلة وعندنا نحن دجاجلة من السودان مثل الدجال الكبير عندنا الذي يعني لا يكون أكبر منه إلا الدجال الترابي هذا من أكابر الدجاجلة لا يقل عن أمريكا لا يقل عن أمريكا نعم. أي ولذلك لذلك هذا السبب الله يجيك خير ويرحم والديك السبب هذا يعني خفة الدين الآن الناس في خفة. ما في خفة في خفة لو ما في خفة بالله معنا في حرقة شعبية لو ما في خفة يعني ينتزب إلى عرمان عرمان هذا الذي هو أقضح من الجريب كما يقال فسبحان الله خطبه الدين نعم وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا حدثني مخرمة بن بكيري بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عروه بن الزبيل بن الزبير قال قالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليله فلم ياتيني فلم يأتني النوم فلما اصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال لا تفعلي فانه ان يخرج وانا حي يكفيكمه الله بي وان يخرج بعد أن أموت بعد ان اموت يكفيكمه الله بالصالحين ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركمه إنه أعور وإن الله ليس بأعور إنه يمشي في الأرض وإن الله وإن الأرض والسماء لله إلا أن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبه طاغية. هذا الحديث هذا يعني حسن مما يعني يحتاج به وجود الحديث الصحيح. المتوافرة في حديث الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط الكفاية بربنا سبحانه وتعالى وليس بشخصين وليس بصالحين يعني يثريكهم الله به أو يثريكهم الله يعني العلماء الصالحين للعلماء مش صالحين أصحاباً الخوارق كما يقال يعني عندما يقال الصالحين لا ينصرف الزين الا لهؤلاء الجهله او ببعض الاوقات مشركين يعني مشركين في صوره صالحين في دعوه من يدعي لهم هذه الدعوه المقصود بالصالحين هم العلماء ان لم يكن كما قال الجابع العلماء هم الاولياء لله فليس لله ولي يعني الناس يبرقوا لهم يقول لك يعني الولي والعالم طيب الولي ده صار من غير علم عن الولي ما ما هو يقول لك ايه الخدر والخدر هو ولي الخدر هو نبي ورسول نعم إن الله لا يعبد عن جعل ما يظهر الله قال ابو بكر هذا باب, هذا باب طويل خرجته في كتاب الكتن في قصة الدجال هو له علاقة بالأسماه والخفات وله علاقة كتاب الفتن. كتاب الفتن ولذلك تقال يعني نوع على حديث ذكر منها في كتاب الصلاة ذكر الدجال لأنه له علاقه وذكر منها في كتاب التوحيد وذكر منها لأنه الاسماء لا والصفات وذكر منها في كتاب الفتن وذكر منها في كتاب الرقاق في آخر الكتاب يعني لا لا لا ينتقل الدجال الا من كان له يعني علم علم وصلاة صلاة تامة ومعرفة للفتن معرفة تامة ومهذب وذو اخلاق ورقة مشرقة للمعلومة الرقة في الدين يعني يكون رقيق في الدين الرقائق هذه أي الكلمة في الدين تهزه تهز مشاعره وذكره بالتوحيد لأنه من الأسماة الطيبة فلا بد الإنسان أن يسمع بين هذه الكتب المباركة نعم قال حدثنا عبد القدد بن محمد عبد القدد بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي صالح ابن عمي صالح ابن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر نعم طال عندنا هو كان عمر بن صالح عمر بن صالح نعم رحم الله عمي الله يرحمه عمر عمو صالح هاي عمر ابن صالح ابن عبد الكبير مشكله هذا خطا هو عندك انت صالح لا في الاول قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير ايوه بعده قال حدثني عمي ابو بكر بن شعيب. ايوه نعم صحيح ايوه صحيح هذا صحيح ايه نعم صحيح جميع النسخ ان اسم عمي عمر بن صالح وهو خطا هذا خطأ يعني اثبته كما هو وعلقوا عليه بالخالج يعني هل المعلقون على أن هذا خطأ هو صواب عمه صالح عم قال صواب صالح بن عبد الكبير أصلاً عبد وليس عمر ابن صالح هاي صالح بن عبد الكبير صالح ادسني عم ابن صالح صالح بن عبد الكبير هذا هو الصحيح هاي هذا الصالح نعم من بعد الكبير هذا حدثه عمه كل واحد حدثه عمه قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي ابو بكر بن شعيب عن ابيه عن انس المالكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذركم الدجال ام انا انه اعور عين ذنا وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كاف را كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن كاف را, را كاف كاف را كاف كاف را كفر هاي نعم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف ط را را ماذا نقول ك ك ك ك ك ف ر نعم يقرأه كل مؤمن يقرأه وكل مؤمن لا يقرأ هو الحديث يعني اصله صحيح المد لكن صالح المحدث الكبير هذا مجهول كما جاهله الحافظ من حجر في التقريب وقال الزهري ما علمت له راويا غير ابن اخته عبد القدوس بن محمد هذا نعم باب ذكر اثبات السمع والرؤيه لله ومختلفه هو, هو العم ولا قالوا لكن الصريح انه عمه نعم, نعم. <تصفيق> الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير وهو معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله قال أبو بكر قد كنت أمليت في كتاب, كتاب الظهار خبر, خبر عائشة رضي الله عنها سبحان ربي وبحمده وسع سمعه الاصوات إن المجادلة تشكو إلى الله إلى <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى على بعض كلامها فانزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي <تصفيق> فيخفى على نعم فيخفى على بعض كلامها هو علي بعض كلامها فيخفى علي بعض كلامها هي على صعيب بدوع نعم فيخفى علي بعض كلامها فعنزل الله وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقال عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنه, أنه يسمع قول من كذب على الله وزعم أن الله فقير فكذب فكذبهم الله في مطالتهم تلك ال... فرد الله ذلك عليهم وخبر أنه الغني وهم الفقراء وأعلم عباده المؤمنين أنه السميع البصير فكذلك خبر المؤمنين أنه قد سمع قول المجادلة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم والمجادلة وخبرت وخبر وخبر وخبر الصديق بنت الصديق رضي الله عنهما انه يخفى عليها بعض كلام المجادله مع قربها منها فسبحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات وقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات فسمع الله جل وعلا كلام المجادلة وهو فوق سبع سماوات مستوٍ على عرشه وقد خفي بعض كلامها على من حضرها وقرب منها وقال عز وجل كلمه موسى وأخيه, وأخيه ابن أمه هارون يؤمنهما فرعون حين خاف أن يفرط عليهما أو أن يضغى إني معكما أسمع وأرى فأعلم الرحمن جل وعلى أن أنه أنه سمع مخاطبة كلامه موسى وأخيه عون عليهم السلام وما يجيبهما به فرعون وأعلم أنه يرى ما يكون من, من كل منهم وقال جل وعلى سبحان الذي أسرى عبده ليلاً من المسجد الحرام إلى قوله السميع البصير وقال في سورة حاميم المؤمن فاستعِب بالله إنه هو السميع العليم وصي. بقل عليم البصير البصير ايه نعم قل لكم العليم سعيد العين والسامع العليم نعم, <تصفيق> نعم. واستقصاء ذكر قوله السميع البصير وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتاب وقال عز وجل لكليمه موسى ولاخيه هارون صلوات الله عليهما كلا فذهب باياتنا انا معكم مستمع فاعلم جل وعلا عباده المؤمنين انه كان يسمع ما يقول لكليمه موسى واخيه وهذا من الجنس الذي اقول استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق قد امر الله ايضا موسى عليه السلام انه يستمع لما يوحى فقال فاستمع لما يوحى فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين عز ربنا وجل عن أن, عن أن يشبهه شيء من خلقه وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه <تصفيق> شد عن ان يكون فعل احد من فعل احد من خلقه شبيها بفعله عز وجل وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورس نعم العليم؟ نعم العليم نعم العليم سبحان الله نعم هو ذكر في موضعه في بصيبل بصيبلاتين نعم سبحان <تصفيق> الله. طيب الله عليه. نعم. وجل أن يكون فعل اح فعل أحد من خلقه شبيها بفعله عز وجل. وقال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وليس رؤيا الله أعمال من ذكر عملهم في هذه الايه كرؤيه رسول الله والمؤمنين وان كان اسم الرؤيه يقع على رؤيه الله اعمالهم وعلى رؤيه رسول الله ورؤيه المؤمنين نعم وان كان اسم الرؤيه يقع على رؤيه الله اعمالهم وعلى رؤيه رسول الله رؤية المؤمنين رؤيه الله اعمالهم كل من نعم. يعني هذا له رؤية وهذا له رؤية ورؤية الله سبحانه وتعالى بخلاف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف رؤية المحمين وجمعهم جميعا في هذا النص، فقل اعملوا فضي الله عملكم ورسوله ونؤمنون فكل على حسب رؤيته نعم قال أبو بكر وتدبر أيها العلماء ومقتبس العلم مخاطبه خليل الرحمن أباه وتوبيقه إياه لعبادته من كان يعبد وتعقلوا من كان يعبد تعقلوا تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا تعقلو نعم. تعقلوا نعم انتم تعقلونها انكم تعقلون لا تعقلوا من العقل تعقلوا آه لا تعقلوا تعقل. لا ينفيني. لا ينفيني المعنى لا ينسجم لا ينسيهم المعنى فاعقلوا لكن تعقل بتوفيق خالقنا جل وعلا صحه مذهبنا وبطلان مذهب مخالفين من الجهنية المعطلة قال خليل الرحمن قال خليل الرحمن صلوات الله وسلامه لابيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا افليس من المحال يا ذوي الحجى ان يقول خليل الرحمن لابيه ازر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصره وي ويعيبه مم. ويعيبه الله بعباده ما لا يسمع ولا يبصر ثم, ثم يدعوه الى عباده من لا, من لا يسمع ولا يبصر نعم نعم ها ما قالوا كده الله يرحمك ويرحم ابوك <تصفيق> امين ما في انت زمنت كل ما موجود <تصفيق> مشغول بالآية <تصفيق> ولا يبصر نعم نعم قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعوه إلى عبادة ما لا يسمع من لا يسمع من لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان أيضا هي أسوأ من الحيوان بأنه لا حياة فيها قط. نعم فكيف يكون ربنا الخارق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة عز ربنا وجل عن أن يكون غير سميع ولا بصير فهو كعبادة كعابد يصف. الاوثان والأصنام لا يسمع ولا يغفروا أو كعابد الأنعام ألم يسمعوا قول خالقنا وبارئنا أفأنت تكون عليه وكلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام فأعلمنا, <تصفيق> نعم الآية فأعلمنا عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل, ولا يعقل كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا فالفارق بين الانعام والمذان والحجاره لان الانعام على اي حال يعني ممكن يعني تسمع بعض الشيء يعني بالامر والنهي لكن الحجاره او الموزان اي شيء تسمع يعني لا تسمع لها وين كانوا وين من شيء الى يسبح الحمد هذا شيء آخر لكن ليس يعني ممن يعقل ولا ممن يوجه البهائم ولا توجه ومع ذلك لا عقل لها لا عقل لها نعم نعم طيب نجيب هنا طيب نجيب البيان من هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله امين وياك اللهم صل على نبينا رسولنا محمد وعلى وسلم السلام عليكم يا الله يحفظك يا شيخ، يحفظ الجميع ما أدري كيف تعرف. أنا